ق ا ل الشيخ رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إ ن م ا ذلكم الشيطان يخوف أ و ل ي ا ء ه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين وقوله إ ن م ا يعمر مساجد الله من آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر و أ ق ا م ا ل ص ل ا ة و آ ت ا ل ز ك ا ة و ا ت الزكاه ولم يخش إ ل ا الله فعسى أ و ل ئ ك أ ن يكونوا من المهتدين وقوله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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على ش ر ف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن هذا سبقه الباب الباب وهو قضية الحب. ومن الناس من يتخذ من دون الله يحبونهم كحب الله وهذا الباب فيه هذه يتخذ الباب الباب الأول الحب الناس أندادا الباب الآية كحب قضية ومن دون من من إ ن م ا ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوا هم مخافون ان كنتم مؤمنين والخوف من الله عز وجل من افضل المقامات في باب العبوديه والمسلم لا بد ان يكون بين الخوف والرجع ا ولهذا ذكر الباب الاول الذي ف ي ه الحب في الله عز وجل والبغض فيه و أ ت ب ع بهذا الباب الثاني الذي فيه الخوف والغرض به الخوف من الله عز وجل الخوف من الله عز وجل من أ ج ل أ ن و ا ع ا ل ع ب ا د ة والله عز وجل يقول عن ملائكته يخافون ربهم من فوقهم ويقول ولمن خاف مقام ربه جنتان والايات ك ث ي ر ة في هذا الباب وهم من خشيته مشفقون و ا ل إ ن س ا ن حينما يكون عنده الخوف من الله عز وجل يحمله هذا على العمل يحمله على الابتعاد عما نهى الله عنه ل أ ن ه يخاف عقاب الله ثم يحمله أ ي ض ا على العمل الصالح و ا ق ت ن ا م الطاعات في هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا ل أ ن ه يرجو من الله عز وجل أ ن يثيبه على ذلك هذه بها هذا الآية التي صدر بها المؤلف هذا الباب صدر إ ن م ا ذلكم الشيطان يخوف أ و ل ي ا ء ه فلا تخافوهم وخافون إ ن كنتم مؤمنين هذه ا ل آ ي ة في آ ي ا ت في س و ر ة آ ل عمران وسبب نزولها أ ن ه لما حدثت ا ل م ع ر ك ة بين المسلمين وبين الكفار وحدثت هناك م خ ا ل ف ة من بعض ا ل ص ح ا ب ة اجتهادا وليس اعراضا عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم او تهاونا به وانما ا ج ت ه د ا ج ت ه ا د ولما كان ذاك الاجتهاد خاطئا حدث بالمسلمين ما حدث وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرج لغزوه احد وكان من ر أ ي ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أن ل ا يخرجوا من ا ل م د ي ن ة فاذا جاء الكفار ودخلوا ا ل م د ي ن ة كل الموجودين يقاتلونهم من الرجال والنساء ولكن الذين لم يحضروا غ ز و ة بدر من الشباب من ا ل أ ن ص ا ر ل أ ن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لم يخرج لبدر للجهاد للقتال و إ ن م ا خرج لاعتراض عيل قريش الذي ي أ ت ي من الشام بسيارتهم والكفار قد أ خ ذ و ا أ م و ا ل المسلمين في م ك ة حينما خرجوا مهاجرين بدينهم إ ل ى هذه ا ل م د ي ن ة فلما خرج الرسول عليه الصلاه والسلام ومعه عدد لاعتراض القافلة ولكنهم أ ر ا د و ا شيئا و الله أ ر ا د شيئا آ خ ر فلم ا ذهبوا ب ل غ أ ب ا سفيان الذي كان هو رئيس ا ل ع ي ل خروج رسول الله عليه و س ل م و أ ص ح ا ب ه و هم يعرفون ا ل ط ر ق و يعرفون ا ل م ن ا ف ذ كيف يعملون ل أ ن هم دها ء و يعرفون الحروب فذهب س ا بالعير ح ل بالعير إ ل ى الساحل ا ب ت ع د عن الطريق التي ك ا في الغالب كانوا يسلكونها فلما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه و أ ب و سفيان قد أ ر س ل إ ل ى أ ب ي جهل ومن معه من ص ن ا د د قريش ي خ ب ر ه م ب أ ن م ح م د صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه اعترضوا عيرهم فاستعدوا للقتال وكان عددهم كبير يزيد على ا ل أ ل ف وعندهم من الخيل ومن ا ل أ س ل ح ة ما لم تكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه ولكن لما نجى العير أ ب و سفيان أ ر س ل إ ل ي ه م وقال انتهى الموضوع العير نجى وخلاص لكن أ ب و جهل قال لا لا يمكن الا أ ن ي أ ت ي إ ل ى بدر ويسمع الناس جميعا ويخوفهم ب أ ن ه في المستقبل لا يمكن أ ح د يفكر أ ن يعترض عير ك و ر ي ش ف ج أ ء فصارت ا ل ق ض ي ة رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه وجيش المشركين ورئيسهم ابو جهل فلم يكن هناك إ ل ا الحرب وحينما نزل منزلا و س أ ل ه المنذر او احد ا ل ص ح ا ب ة هل هذا المنزل انزلك الله عز وجل يعني ق او ل لك تنزل في هذا المكان أو انه ا ل م ك ي د ة والحرب فقال لا بل ا ل م ك ي د ة والحرب فقال هذا ليس بمنزل وانما نتقدم ونترك الماء خلفنا والمياه اللي هي الممكن يصل إ ل ي ه ا اولئك نغورها اي يقطع عنهم الماء وهذه من أ س ا ل ي ب الحرب المهم أ ن ه م عملوا ذلك ولكن كان العدد قليل ث ل ا ث م ا ئ ة و ث ل ا ث ة عشر أ و أ ق ل من ذلك حدث ا ل م ع ر ك ة وقضى الله ذلك ا ل أ م ر الذي كان مفعولا ل أ ن ه م ارادوا ا ل أ م ر ا ل آ خ ر فنفذ الله ما أ ر ا د فقتل عدد من كفار قريش ح و ا ل ي ا ل سبعين و أ س ر منهم مثل ذلك العدد و ما كانوا يتوقعون مثل هذا و أ ب و جهل فرعون هذه ا ل أ م ة ممن قتلوا و قد ق ت ل ه ابناء عفراء شابين من ا ل أ ن ص ا ر كانوا ي س أ ل و ن قريش الذين معهم المهاجرين أ ن يروهم أ ب ا جهل ل أ ن ه م م ا يعرفونه فقيل لهم ماذا تريدون أ خ ب ر ه م بذلك العزم قال لو ر أ ي ن ا ه لا يمكن أ ن ي ف ك س و د ع ي ن ا عنه حتى, حتى يموت أ و نموت فالشاهد فلما انطلق الاثنين جميعا ألقاه دل عليه دل عليه عليه بالأرض أنهم وضربوه حتى ألقاه وجاء عبد الله بن مسعود من المهاجرين الذين يعذبون في ا ل م د ي ن ة في م ك ة فارتقى على صدره وحجز ر أ س ه الجبار ذا ماذا قال له في هذه ا ل ح ا ل ة التي هو فيها يقول لك ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم يقول المكان هذا ما هو سهل الشاهد انه بعد ا ل م ع ر ك ة ر ج ع المسلمون إ ل ى ا ل م د ي ن ة والكفار الباقون رجعوا وهناك أ س ر ى أ خ ذ و ا فكان كفار قريش يتحينون ا ل ف ر ص ة وماذا يصنعون لما حدث بهم فعزموا للعام القادم وجمعوا جيوشهم وقواتهم وجاءوا ل ل م د ي ن ة لما جاءوا ل ل م د ي ن ة اتفق ا ل ص ح ا ب ة في ا ل أ و ل الرسول له ر أ ي ولكن أ و ل ئ ك الذين لم يحضروا ا ل م ع ر ك ة أ ر ا د و ا القتال و أ ر ا د و ا الخروج فلبس لامته و سلاحه ثم ندم بعضهم و قالوا لماذا ح ر ج ت م الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وخالفتم ر أ ي ه فتنازلوا ج ا ء ا ل ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ن يبقوا ب ا ل م د ي ن ة فقال لا ل أ ن ه إ ذ ا لبس النبي لامته أ خ ذ سلاحه واستعد للحرب لا يمكن أ ن يلقي ذلك حتى يقضي الله بينه وبين خصومه فخرجوا ورجع المنافق عبد الله بن أ ب ي بعدد من الذين كانوا يتبعونهم الشاهد أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ر ج م ا ع ة من ا ل ص ح ا ب ة أ ن يكونوا في جبل صغير يسمى جبل الرماه و أ م ر ه م أ م ر ا قاطعا الا يتركوا هذا المكان سواء انتصر المسلمون أ و لم ينتصروا فطلعوا على هذا الجبل الذي هو يحمي ظهور المسلمين ل أ ن هذا المكان في ه فتحه وفي طريق من خلفه هذا المكان يجلسون فيه ما احد يقدر يدخل على المسلمين يحمون ظهورهم فحدثت ا ل م ع ر ك ة وفي ب د ا ي ة ا ل أ م ر انهزم الكفار ا ن ه ز م و ا ه ز ي م ة م ن ك ر ة فالذين كانوا في هذا الجبل اجتهدوا وقال بعضهم الغنيمه ة وقال م أ ن الرسول أ م ر ن ا الا نترك هذا المكان فقال بعضهم الهدف والغرض ه ز ي م ة المشركين والكفار هزموا فنزل عدد منهم وكان في تلك الحاله وفي ذلك الوقت خالد بن الوليد مازال على كفره لم يدخل في ا ل إ س ل ا م وكان هو قائد أ ه ل الخيل تعرفون في الجيوش أ ص ح ا ب الطائرات و أ ص ح ا ب الدبابات وأصحاب كل جماعه لهم يعني عمل يقومون به فكان هو يقود ا ل خ ي ا ل ة أ ه ل الخيل الفرسان فلما شاهد المكان هذا تركه أ ص ح ا ب ه وشاهد تلك ا ل ف ر ص ة فجاه ء من معهم الى هذا المكان الذين أ م ا م ه م لم يستطعوا يردوهم ل أ ن العدد الكبير راحوا كلهم فلم يشعر المسلمون إ ل ا والضرب في خلفهم في ظهورهم من الكفار فاختلط الناس وصار ما صار وقتل حمزه وعدد من ا ل ص ح ا ب ة ورسول الله صلى الله عليه وسلم شج وكسرت رباعيته وحدث ما حدث بالمسلمين وبعد ذلك ذهب الكفار والمسلمون بعدما حدث بهم ما حدث أ ي ض ا رجعوا ل ل م د ي ن ة رجعوا ل ل منهم د ي ة م ن القتله ومنهم الجرحى ورسول ه صلى الله عليه وسلم شجا وكسرت رباعيته هذا الذي صار عندنا هنا هذه ا ل آ ي ة نزلت في ذلك ال... السبب آ ي ا ت في سبب ا ل ه ز ي م ة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 قلتم أ ن هذا يعني كيف يكون هذا قل هو من عند انفسكم هذا درس للمسلمين ب أ ن المسلمين إ ذ ا خالفوا أ م ر ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم خالفوا كتاب الله عز وجل لا يوجد النصر لهم ل أ ن الله عز وجل يقول إ ن تنصروا الله ينصركم وهذه ا ل م خ ا ل ف ة في ج ز ئ ي ة اجتهادا منهم ظنا منهم أ ن ا ل أ م ر انتهى ولكن لما حدث ما حدث وقالوا أ ن هذا انزل الله هذه ا ل آ ي ة لتكون ع ب ر ة للمسلمين يستفيدوا منها و ا ل ق ر آ ن والقصص الموجوده فيه و ا ل أ ح ك ا م الموجوده ف ي وما يحدث فيه هو ع ب ر ة للمسلمين حتى يعملوا به أ و ل م اصابتكم مصيبه ة قد أصابتم م ث ل ي ا يعني في بدر قتلتم سبعين و أ ص ب ت م سبعين ثم حدث ما حدث بكم ا ل آ ن تقولون كيف يكون هذا و ا ل م خ ا ل ف ة منكم أ و ل م اصابتكم أ مصيبه قد أ ص ب ت م مثلها قلتم أ ن هذا يعني كيف هذا قل هو من عند انفسكم هذا الذي حدث ثم ذهب الكفار رجعوا راجعين الى م ك ة و المسلمون م و ج و د ي ن في ا ل م د ي ن ة إ ل ى أ ن و ص ل إ ل ى حمراء ا ل أ س د فجاء من يخبر المسلمين ب أ ن قريش ع ز م ت على ا ل ع و د ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة لاستئصال من بقي من المسلمين فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ونعم حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه قالها محمد صلى الله عليه وسلم وقالها ابراهيم عليه السلام لما القي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل ثم الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عزمه ومن معه إ ل ى الخروج خلفهم ومر شخص فهذا الشخص و إ ن كان على دينه إ ل ا أ ن ه قابل الكفار هناك وقال لهم إ ن محمد ا ً و م ن م ع ه قد ع ز م و ا و أ خ ذ و ا قواتهم و ع ا ز م و ن على ا س ت ئ ص ا ل ك م ل أ ن ع ن ه م من ا ل ح ن ق عليكم ما لا ي ع ل م ه إ ل ا الله لما ح د ث به م هذا ألقى ا ل ر ع ب في قلوب أ و ل ئ ك الكفار ثم رحلوا ولم يرجعوا لكن الكلام الذي وصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من إ ل ق ا ء الشيطان ومن عمل الشيطان والتخويف ل أ و ل ي ا ء الله ا ل آ ي ا ت ا ل م و ج و د ة في س و ر ة آ ل عمران التي قبل هذه ا ل آ ي ة يعني ذكر الله عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أ ص ا ب ه م القرح للذين أ ح س ن و ا منهم واتقوا أ ج ر عظيم يعني فيهم الجراحات وكذا واستجابوا للرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام للذهاب ثم أ خ ب ر الله عز و جل أ ن م ا بلغهم من أ و ل ئ ك إ ن م ا ذلك تخويف من الشيطان إ ن م ا ذلكم الشيطان يخوف أ و ل ي ا ء ه يعني القول الذي ب ل ع ك م على أ ن ه م سيعودون إ ل ي ك م ل ي س ت أ ص ل و ك م هذا كله من الغاء الشيطان و من تخويف الشيطان و أ و ل ي ا ء ه م الذين يخافون أ م ا أ و ل ي ا ء المؤمنين فلا يخافون الله عز و جل إ ن م ا ذلكم الشيطان يخوف ي أ و ل ي ا ء ه فلا تخافوهم وخافون إ ن كنتم مؤمنين ا ل آ ي ه ا ل م و ج و د ة في هذه ا ل س و ر ة تبين هذا المعنى إ ذ ن الخوف هنا الذي هو من إ ب ل ي س من الشيطان هذا هو الخوف الشرك يعني من ا س ت ر ف ل مع هذا الخوف وخاف غير الله عز وجل وظن أ ن غيره سيضره فهذا الخوف يكون خوف شرك و أ م ا المتوكلون المؤمنون بالله عز وجل فلا يدخل هذا الخوف عليهم ولهذا قالوا أ ن الخوف أ ن و ا ع منه خوف السر ما معنى خوف السر يعني الخوف الذي يكون في قلب ا ل إ ن س ا ن هذا يعمله عباد القبور عباد ا ل أ و ل ي ا ء الذين يتلقون النذور و ي ن ت ذ ر و ن الناس الذين يحملون نذورهم وصدقاتهم و ي أ ت و ن بها إ ل ى هؤلاء هؤلاء عباد القبور الذين يدعون المخلوقون من دون المخلوقين من دون الله عز وجل هم يخافون القبور ويخوفون أ و ل ي ا ء ه م يخوفون الناس إ ذ ا جاءوهم خوفوهم قالوا إ ذ ا لم تعملوا كذا أ و تعملوا كذا سيصيبكم كذا ف إ ذ ا كان الخوف من صاحب القبر من, الوثن من الشيء و ث المعبود من دون الله عز وجل إ ذ ا دخل في قلب ا ل إ ن س ا ن ب أ ن ك إ ن لم تعمل كذا فسيصيبك كذا أ و إ ن ك إ ن أ م ر ت هؤلاء ونهيتهم عن ذلك العمل فهذا سيصيبك ضرر إ م ا في نفسك و إ م ا في مالك و إ م ا في أ و ل ا د ك هذا ا ل ت خ و ي ف إذا د خ ل على ا ل ل إ ن ن س ا فهذا ا خوف ش ر ك يعني معناه انك خفت من غير الله عز وجل و خ ف ت م ن تلك انها ل أ د دون ا ا من ل ل عز وجل وتظن ن أ ه ستفعل بك شيئا وهذا كله من تخويف أ و ل ي ا ء الشيطان لمن هم من أ ه ل التوحيد يريدون أ م ر هؤلاء ونهيهم عن تلك المنكرات التي يرتكبونها فهذا الخوف هو الذي يسمى خوف الشرك حينما قال قوم هود لهود إ ن نقول الا اعتراك بعض آ ل ه ت ن ا بسوء ماذا قال لهم قال اجمعوا آ ل ه ت ك م ك ل ما عندكم أ ن ا لا اخاف من ذلك ولا اخاف إ ل ا الله عز وجل أ م ا إ ذ ا كان الخوف طبيعي فهذا لا يضر ماذا قال موسى عليه السلام رب إ ن ي قتلت منهم نفسا و أ خ ا ف أ ن يقتلون خرج منها خائفا يترقب موسى نبي خرج خائف ت ر ق ب خائف ممن من فرعون وقومه فهذا شيء طبيعي ف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن يخاف من عدو يخاف من سبع يخاف من شيء يضره فالخوف من هذه ا ل أ ش ي ا ء لا يضر هذا لا يسمى شرك بل على ا ل إ ن س ا ن أ ن يبتعد عن ا ل أ م و ر التي تضره إ ذ ا موسى عليه السلام قال الله عز, عز, عز, عز وجل عنه خرج منها أي من مصر خائفا يترقب ولما أ م ر ه ب ا ل ع و د ة و ب ا ل د ع و ة لهم و أ ر س ل ه إ ل ي ه م قال إ ن ي قتلت منهم نفسا ف أ خ ا ف أ ن يقتلون إذن هذا الخوف الطبيعي لا يضر ولكن الخوف ا ل آ خ ر الذي يخافه كثير من الناس من أ ص ح ا ب القبور ومن ا ل أ و ل ي ا ء ب أ ن ه م قد يصنعون بك كذا هذا هو الخوف الذي عز... الله عز وجل نهى عنه فيجب أ ن لا خاف إ ل ا من الله و أ ن ل ا ي ر ي و إ ل ا الله ثم أ و ر د ا ل آ ي ة ا ل أ خ ر ى إ ن م ا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة الزكاة إلا الله الشاهد للباب ولم يخشى إلا الله الخشى هي الخوف فالذي لا ولم ولم إلا من آمن وأتى يخشى يخشى هي يخشى الله فهذا هو المؤمن أ م ا الذي يخشى غيره فهذا هو الذي إذا وصلت به ا ل خ ش ي ة إ ل ى الخوف الذي يظن على أ ن ه إ ذ ا عمل شيئا أ ن ه سيحدث به ما يحدث فهذا هو وقف الشرك لكن الايه هذه تحتاج إ ل ى توضيح إ ن م ا يعمر مساجد الله من آ م ن بالله العمارة عمارة إلى تقسم قسمين حسيه مثل بناء المساجد وبناء المساجد أ م ر طيب و م أ م و ر به و ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ خ ب ر عن فضلها و أ ن من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في ا ل ج ن ة ولو كان صغيرا ولكن العماره ا ل ص ح ي ح ة هي عمارتها ب إ ق ا م ة الصلوات فيها بذكر الله عز وجل ب ت ل ا و ة كتابه هذه ا ل ع م ا ر ة الصحيحه تلك ع م ا ر ة وهذه ع م ا ر ة لكن لو عمر ا ل إ ن س ا ن مسجدا و أ ص ل ح ه وزينه وتركه هكذا ما دخل أ ح د فيه صل ولا, ولا يذكر ق القرآن ر ر ولا ي الله فيه هذه ا ل ع م ا ر ة ما تفيد إ ذ ن ا ل ع م ا ر ة هي إ ق ا م ة ما بنيت من أ ج ل ه وهو إ ق ا م ة الصلوات فيها إ ن م ا يعمر مساجد الله من آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر ا ل إ ي م ا ن بالله هو ا ل إ ي م ا ن ب أ ن الله عز وجل هو الخالق المتصرف ا ل م ح ي المميت وهذا ما يسمى بتوحيد ا ل ر ب و ب ي ة وتوحيد الربوبيه ة لم يشرك ي ف أحد النادر إلا、النادل. والله عز وجل يقول لنبيه ولئن س أ ل ت ه م من خلقهم ليقولن و الله والمشركون الذين يعبدون مع الله آ ل ه ة أ خ ر ى لا يقولون أ ن آ ل ه ت ه م تخلقهم وترزقهم و إ ن م ا يتقربون بها إ ل ى الله ما نعبدهم إ ل ا ل ي ق ر ب و ن إ ل ى الله ز ل ف ا لكن لما قال الرسول عليه الصلاه والسلام لهم قولوا لا إ ل ه إ ل ا الله تفلحوا قالوا اجعل ا ل آ ل ه ة إ ل ه ا واحدا إ ن هذا لشيء عجاب و أ م ر ه م ب أ ن يمضوا علمهم ى عليه ويصبروا على آ ل ه ت ه م إ ذ ن ا ل إ ي م ا ن بالله توحد لا ينكره أ ح د إ ل ا المكابر كما قال الله عز وجل أ ن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أ ن ف س ه م ظلما وعلوا لأنه لما دعا موسى فرعون و أ خ ب ر و ا ب أ ن الله هو الخالق الرازق ا ل م ح ي المميت هو فكر في هذه ا ل أ ش ي ا ء وقال القرون ا ل أ و ل ى من خلقها وهذه الأشياء من خلقها فهو أخبر أن الله عز وجل هو وهو هو وجحد والله خلقها الله هذه صخرها هذه بأنه جحده بلسانه الذي الذي ذلك كاذب الأشياء الأشياء الأشياء إنما خلق لكن لم بمثل وجل أخبر أن أخبر يعترف في جحده إنما يجحد من عز عز وهو يعترف في قراره نفسه أ ن هذه المخلوقات لا خالق ل ه ا مدبر وجحدوا بها واستيقنتها أ ن ف س ه م ظلما وعلوا وكانوا متكبرين ظلمة ظلموا ظ المؤمنين وعملوا ما عملوا والله عز وجل أ خ ب ر على ان جحدهم لهذه ا ل آ ي ا ت التي جاء بها موسى عليه السلام ما هو إ ل ا تكبر وعلو في ا ل أ ر ض إ ذ ن ا ل إ ي م ا ن هو التوحيد أ ي توحيد ا ل ع ب و د ي ة أ ن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا ولهذا عرفنا في هذه ا ل آ ي ه قول المشركين ما نعبدهم الا ليقربون الى الله زلفى يعني يعرفون ان هذه لا تضر ولا تنفع ولا تخلق ولا ترزق لكن يتقربون بها الى الله ويجعلون شفعاء لهم عند الله و جميع الله قد نفى ا ل ش ف ا ع ن ج م ي ع المخلوقين ج م ي ع ا إ ل ا بيدني م ا ن د ل ذ ي يشع ن ه إ ل ا بيدني و المشركون ي ع ب د و ن ا ل أ ص ن ا م أ ص ن ا م ب ك ث ر ة ه ذ ه التي تقربون بها إ ل ى الله ز ل فك ا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ا ل ك ع ب ة اللذيمه و شتينا صنم كل جمعه صنم ي ع ب د و ن ه م من د و ن ا ل ل ه ي تقربون بها إ ل ى الله عز و جل و لها ذ قال الله عنهم هذه ا ل ح ك ا ي ة قولهم ما نعبدهم إ ل ا ل ي ق ر ب و ن إ ل ى الله ز ل ف ا إ ذ ن ا ل ع ب ا د ة لا بد أ ن تكون خ ا ل ص ة لله عز وجل ومن أ ن و ا ع ا ل ع ب ا د ة و أ ه م ه ا في حياه المسلم الخوف من الله والخشوع له والتوكل عليه و ا ل إ ي م ا ن به أ ي بكل ما أ خ ب ر به في كتابه أ و أ خ ب ر به ر س و ل ه صلى الله عليه وسلم في سنته ثم من صفات الذين يعمرون المساجد بعد ا ل إ ي م ا ن بالله ا ل إ ي م ا ن باليوم ا ل آ خ ر وتجد في كتاب الله عز وجل أ ن ا ل إ ي م ا ن بالله ي ق ر ن في آ ي ا ت ك ث ي ر ة ب ا ل إ ي م ا نفيا باليوم الآخر ن و إ ث ب ا ت ا يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر لا يؤمنون بالله ولا باليوم ا ل آ خ ر يؤمنون بالله واليوم الاخر آ خ ر ل لا يؤمنون بالله ولا باليوم آ ي يؤمنون ا ت فمن آ م ن باليوم ا ل آ خ ر هذا حاله تصلح في هذه الدنيا ل أ ن ه يعلم على ان بعد هذه ا ل ح ي ا ة في هذه الدنيا فيه موت وبعد الموت فيه ح ي ا ة ل أ ن ا ل إ ي م ا ن باليوم ا ل آ خ ر معناه ا ل إ ي م ا ن بالبعث و ا ل إ ي م ا ن بما يكون في ذلك اليوم من حساب فحينما تؤمن باليوم الاخر تعمل الاعمال ا ل ص ا ل ح ة وتتجنب الاعمال ا ل س ي ئ ة لانك تعلم ستبعث وستحاسب ولهذا كانت ا ل ق ض ي ة الكبرى عند المشركين بعد ق ض ي ة التوحيد انكار البعث اذا سيد أ ن ا ل أ م م كلها إ ل ا ما شاء الله كلهم ت و ا ط و ا على إ ن ك ا ر البعث ل أ ن ه م يستبعدون أ ن هذا الجسد بعدما يتفتت ويسير ترابا كيف يعود م ر ة أ خ ر ى والله عز وجل أ خ ب ر عنهم هذا ا ل إ ن ك ا ر وقال عنهم عن ذلك المشرك الذي جاء بعض من فتته ويقول لمحمد صلى الله عليه وسلم أ ت ج ع م أ ن الله يبعث هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم يميتك ثم يبعثك ثم يعاقبك ثم يدخلك النار الله قال لهؤلاء الذين يستبعدون البعث وضرب لنا مثلا أي هذا المنكر ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم كل ي ح ي ي ه ا الذي أ ن ش ا ه ا و ل م ر ة وهو بكل خلق عليم ثم أ ع ط ى أ م ث ل ة أ ن ه يجعل لنا من الشجر ا ل أ خ ض ر نارا أ ش ي ا ء م ت ض ا د ة وهذا معروف عند الناس من الشجر ا ل أ خ ض ر نارا هذا الذي يسمونه المرخ أ و أ ش ي ا ء غيرها من الشجر ي أ خ ذ و ن واحد في واحد من الفروع حقها وينحتون بهذا في هذا حتى يطلع الشرر وهو اخضر نسوا خلقهم قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقهم يعني نسي كيف أ ن الله عز وجل أ و ج د ه أ و ل ا وفي العرف أ ن ا ل إ ع ا د ة أ ه و ن من ا ل ا ب ت د ا ء عند ا ل إ ن س ا ن يعني ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا عنده بيت هد إ ع ا د ت ه اهون من إ ن ش ا ئ ه من جديد حدث فيه خلل يمكن يكمل هذا الخلل ويسدده لكن الله عز وجل عز لا فرق عنده بين ا ل إ ن ش ا ء وبين ا ل إ ع ا د ة إ ن م ا أ م ر ه إ ذ ا أ ر ا د شيئا أ ن يقول لو كن فيكون ف ا ل إ ن س ا ن لو فكر في حاله ا ل أ و ل ى كيف اويده الله عز وجل لما أنكر انكر ل إ ع ا د ة م أي أوجدنا شيء الآن ث ن ا في ح و ا ل ي ا ل س ب ع ي ن ا ل الثمانين السنة آ ن في كيف أ و ج د ك الله عز وجل يعني قبل ثمانين س ن ة ما منا ولا واحد موجود يعني لو قدرنا ا ل آ ن أ ك ب ر ن ا سنا عمره ثمانين قبل ثمانين أ ي ن كنا ما, ما حد يدري بنصفين أ ي ن كان ثم أ و ج د ه الله بذلك السبب وهو أ ن ه يخلق ا ل إ ن س ا ن من ذكر و أ ن ث ى تزوج هذا الرجل ثم حدث بينه ا ل ل ق ا ء ه و وزوجته ثم حدث هذا الخلق من تلك ا ل ن ط ف ة ا ل م ه ي ن ة وليس ا ل ن ط ف ة كلها إ ن م ا الحيوانات ا ل م ن و ي ة ا ل م و ج و د ة فيها التي بالملايين يمكن واحد منها هذا الطير الصغير الذي لا يرى الله عز وجل هي يمكن يرى يجدك منه ويكون منه بطن أمه عز في والله عز وجل ذكر ا ل م ر ح ل ة لهذا ا ل إ ن س ا ن حينما يكون ن ط ف ة م ض غ ة ثم ع ل ق ة ثم عظام ثم ي ك س العظام لحما ثم ينفخ ي ه ا الروح ثم بعد ذلك يظهر لهذه ا ل أ ر ض هذا الذي أ و ج د ك بهذه ا ل ص و ر ة قادر على إ ع ا د ت ك ف ا ل إ ن س ا ن الذي يفكر بعقله و ينظر بعقله يعلم على أ ن البعث أ ه و ن من ا ل ا ع ا د ة و أ ن من قدر على ايادك في الاول قادر على ايادك في ا ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة اذا الايمان باليوم الاخر هذا معناه انك كنت في هذه ا ل ح ا ل ة ثم مكنك الله في هذه الدنيا من هذا العمل و اعطاك الحواس و اعطاك ا ل ق د ر ة و اعطاك العقل لتميز به بين الخير و الشر و أ ر س ل اليك الرسل و أ ن ز ل اليك الكتب ف كتاب الله بين أ ي د ي ن ا و رسول الله صلى الله عليه و سلم بلغنا البلاغ المبين ما على المسلم إ ل ا أ ن يعمل العمل الصالح طرقه م ع ر و ف ة لا يكون إ ل ا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه و سلم من كتاب أ و س ن ة فهو الذي علمنا و هو الذي أ ر ش د ن ا و هو الذي نهانا بين لنا طريق الخير وطريق الشر كل واحد منا يقدم على ارتكاب ا ل م ع ص ي ة وهو يعلم على أ ن ه مخطئ سواء القتل أ و الزنا أ و ا ل س ر ق ة أ و الكذب أ و ا ل غ ي ب ة أ و ا ل ن م ي م ة كل واحد يعرف هذا أ ن ه خ ط أ كل واحد من المسلمين سواء متعلما او غير متعلم كل الناس يعرفون مثل هذه ا ل أ ش ي ا ء إ ذ ن على المسلم أ ن يعمل ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة و أ ع م ا ل الشر كل واحد يعرفها ما في واحد يقول أ ن ي ما أ د ر ي على أ ن الكذب و ا ل غ ي م ه و ا ل س ر ق ة والزنا وشرب الخمر أ ن هذا حرام ولا م حرام كل الناس يعرفونه إ ل ا ما شاء الله إ ن كان واحد دخل في ا ل إ س ل ا م جديدا وهو لا يعرف أ ح ك ا م ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ و إ ن س ا ن عاش في باديه و ا ت ص ل بالناس ممكن يكون عنده بعض الجهل في بعض ا ل أ ش ي ا ء أ م ا الذي يعيش في هذا المجتمع في المدن في القرى التي فيها المدارس في ه ا ا ل خ ط ب ة في ه العلماء ا في ه ا ا ل ق ر آ ن كلهم يعرفون هذه ا ل أ م و ر فيجب على المسلم أ ن يتجنب هذه ا ل أ ش ي ا ء و أ ه م شيء في ح ي ا ة المسلم هو الشرك بالله عز وجل د ع و ة غير الله ع ب ا د ة غير الله الذبح لغير الله ا ل ن ظ ر لغير الله هذا كله الشرك الله عز وجل يقول فصل ي لربك وانحر قل الا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له إ ذ ا أ ن ت إ ذ ا كنت تؤمن باليوم ا ل آ خ ر بمعنى أ ن ك ستبعث وستحاسب ف أ ن ت في هذه الدنيا تعمل ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة التي تستفيد منها حينما تنتقل إ ل ى البيت ا ل آ خ ر إ ل ى ا ل ح ي ا ة ا ل آ خ ر ة هذه ح ي ا ة الدنيا كلها معبر ا ل ل ه عز وجل جعل هذه ا ل ح ي ا ة ح ي ا ة ز ا ئ ل ة و ا ل إ ن س ا ن قد يعمر هذه ا ل ف ت ر ة في هذه الدنيا ثم هناك ا ل ح ي ا ة ا ل أ ب د ي ة نحن لأن كما قلنا في الثمانينات مثلا من يحفظ شيء مما سبق كلما مضى ما ك أ ن ه مر عليك أ ل ي س كذلك أ ن ت م سافرتم من بلادكم أ ل ا نسيتم كلما ما تركتم هناك ه ما ك أ ن ك م عشتم هناك أ ي وقت ل ل أ و ق ا ت تمكثون هذه الفتره ة في ذ ه الديانة المقدسة في م ك ة في ا ل م د ي ن ة ثم تعودون ف ك أ ن ك م لم تمكثوا لحظه هنا ثم ي أ ت ي الموت ل ل إ ن س ا ن كلما سبق ما ك أ ن ه عاش في هذه الدنيا ل ح ظ ة و ا ح د ة ومعنى هذا أ ن ل ل إ ن س ا ن ما له من وقته إ ل ا الذي هو فيه الوقت ل ل ك وانت تدركه و تعرفه هذا الوقت الذي أ ن ت فيه ا ل آ ن يعني قبل قليل ا ل مغرب ما مضى الاصراح ما يعود م ر ة أ خ ر ى ولا آ ت ي ما تدري ماذا فيه إ ذ ن أ ن ت عملك في هذه ا ل ل ح ظ ة التي أ ن ت فيها ع ل ي ك أ ن تحسن ا ل أ ع م ا ل التي تستفيد منها ل أ ن ا ل ل ه يقول في كتابه ما يلفظ من قول إ ل ا لديه رقيب عتيد كل ما نتكلم به مسجل إ م ا علينا و إ م ا لنا و إ ن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إ ذ ن ا ل إ ي م ا ن باليوم ا ل آ خ ر هو من ركائز ا ل إ س ل ا م وهو من ا ل أ م و ر ا ل م ه م ة في ح ي ا ة المسلم فكل واحد إن يعلم أ ن ه سيموت ونحن كلنا نعلم أ ن ن ا سنموت لكن سن يعني الشيطان إ ن ن يعني س ا ا ل يلعب عليه ونفس ا ل أ م ا ر بالسوء و ا ل أ م ل يقول بعيد يعني خلص من ا ل آ ن حتى ي أ ت ي ذاك الوقت وما يدري على أ ن ه الموت أ ق ر ب الي من ش ر ا ك ن ع ل ي يمكن في ه ل ح ظ ة ي أ ت ي ك الموت وانت لا تدري وهذه من ح ك م ة الله عز وجل وجل أ خ ب ر كل واحد ب أ ن ك ستتعمر حتى اليوم الفلاني ممكن يمرح ع ن ي يصرح ي و في تلك ا ل ف ت ر ة إ ذ ا قرب الوقت هذا خلاص يحسن من حاله ويعمل هذا لكن ح ك م ة الله عز وجل أ خ ف ت ذلك ا لسان إ ن ما يدري معنى ذلك المطلوب منه أ ن يعمل باستمرار العمل الصالح ل أ ن ه ما يدري متي ياتيه ل م و ما عنده خبر أنه خبر س أ ت الموت فلوك الفلاني والموت ليس على السن يقول أنا في الشباب والشيطان يلعب على الشباب ويقول لهم إنسان أنا ما ذنت في أ ن ت م مازلتم في م س تمتع ق ب ل ل ا ع ر م ت في هذه الدنيا و ع م ل كذا إ ذ ا ك م ر ت بعدين خلاص يعني تحسن ا ل أ ع م ا ل وترجع ل ل ه عز وجل مع أ ن ه بالعكس الموت في الشباب أكثر من الشيبان الموت في الشباب اكثر ل الموت الشباب ش ي في ب ا ن أ من الشيبان لذلك المشاكل الموجودة في هذه الدنيا إذن الإنسان ما يدري متى يموت ما عليه إلا أن يحسن من أعماله هذه هذه إذن في في يدري يموت يحسن يكون ما ما إذا مات متى من أن حتى على خير ممات بحيث أ ن ه ي ط ل ب ا ل ل ه عز وجل حسن ا ل خ ا ت م ة إ ن م ا يعمر مساجد الله من آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر و أ ق ا م ا ل ص ل ا ة و آ ت ا ل ز ك ا ة يعني المصلون الذين يحثون على الصلاة ويؤدون الزكاة هم الذين يعمرون المساجد وعمارتها كما عرفنا بإقام الصلاة على يحثون ويؤدون يعمرون فيها هم ولهذا ننظر إ ن م ا يعمر مساجد الله من آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر هذا هو ا ل أ ص ل تؤمن بالله وتؤمن بالبعث ف إ ذ ا آ م ن ت بالله و آ م ن ت بالبعث معناه لا بد أ ن تعمل ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة من ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة إ ق ا م ا ل ص ل ا ة وهي الركن الثاني من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م بعد الشهادتين أ ي ش ه ا د ة لله ب ا ل و ح د ا ن ي ة ولرسوله ب ا ل ر س ا ل ة بعدها إ ق ا م ا ل ص ل ا ة و ا ل ص ل ا ة ل أ ه م ي ت ه ا في ح ي ا ة المسلمين عموما لم تفرض في ا ل أ ر ض أ ي لم ينزل بها جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم و إ ن م ا استدعاه الله عز وجل ونزل إ ل ي ه جبريل و أ س ر ع به الله عز وجل من المسجد الحرام إ ل ى المسجد ا ل أ ق ص ى ثم عري به إ ل ى السماوات السبع من سماء إ ل ى سماء إ ل ى سماء إ ل ى س م ا ء ا ل س ا ب ع ة ثم فرضت عليه هذه الصلوات خمسين ص ل ا ة ثم حدث فيها طلب التخفيف وسبق ما يحتاج الى حديث قد مر ذكره وهو أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عرج به جبريل إ ل ى الله عز وجل ثم فرضت عليه هذه الصلوات ونزل ووجد موسى عليه السلام و س أ ل ه ماذا فرض عليه ربه ف أ خ ب ر ه أ ن ه فرض عليه خمسين ص ل ا ة ف أ ش ا ر إ ل ي ه أ ن يعود ويطلب التخفيف ل أ م ت ه وما ز ل التردد بين موسى وبين الله عز وجل حتى ي ع د ت الخمسين خمسا وطلب موسى عليه السلام من الرسول أ ن يعود ويطلب لنا التخفيف ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام قال قد استحييت من ربي بل أ ر ض ى و أ س ل م فنادى مناد يعني ب أ ن هذه ا ل ص ل ا ة قد فرضت أ م ر ي ت فريضتي وخففت عن عبادي وهذا في الله عز وجل هي في العمل ا ا خمس و ب ا ل أ ج ر خمسين لمن لمن حفظها وحافظ عليها في هذه المساجد الذي يقول الله عز وجل فيه إ ن م ا يعمر مساجد الله من امن بالله و ل ي م الاخر هذه الصلاه ت ؤ د في المساجد ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم حينما وصل المدينه ة أول عمل قام ب ب ن اول المسجد أ عمل ب د أ به بناء المسجد إ ذ ا المساجد إ ن م ا يعمرها المؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر يعمرون ب أ ي شيء بالصلاه ة إذن يجب يحافظ على على المسلم أن ذ ه بها لأنه للهدي الله أنه نبيه الصلاة ينادى كما قال عبد الله بن مسعود. وأخبر على أنه من ترك سنة حيث من بن من سنة عبد مسعود فقد على وأخبر ترك ضل ورسول صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر على أ ن المسلم لا يجوز له أ ن يؤدي هذه ا ل ص ل ا ة إ ل ا في المسجد لا ص ل ا ة لجار المسجد إ ل ا في المسجد في الحديث م ن جار المسجد غالي يسمع النداء و ا ل أ ع م ى الذي جاء للرسول وشكا عليه عدم القائد الذي يقوده إ ل ى المسجد وفي الطريق حفر ف س أ ل ه هل يسمع ا ل ن د ى قال نعم قال أ ج ب لا أ ج د لك عذرا أ ج ب لا أ ج د لك عذرا إ ذ ن هذا أ ع م ى ولم ي ا ذ له ر س و ل عليه الصلاه و السلام في ترك ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة و أ خ ب ر أ ن ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة ث ق ي ل ة على المنافقين كلها ثقيلة و لكن أ ث ق ل ه ا عليهم ص ل ا ة العشاء و ص ل ا ة الفجر و أ خ ب ر ر س و ل عليه الصلاه و السلام لو يعلمون ما فيهما ل أ ت و ه م ا ولو حبوا وكان ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين الرجل المريض ما دام يستطيع أ ن ه يصل إ ل ى المسجد يؤتى بها يهادى بين ر ج ل ي ن ما معنى يهادى بين الرجلين فيه رجل هنا ورجل هنا يمسك م ع ه م حتى يقفوه في الصف هكذا كان ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم حافظون على صلوات ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة فالمساجد التي تبنى وتترك من صلوات ا ل ج م ا ع ة هذه ما هي م ع م و ر ة كما قال الله عز وجل إ ن م ا يعمر مساجد الله من آ م ن بالله وليمتن على المسلم أ ن يؤدي ا ل ص ل ا ة حيث ينادى بها الرسول أ خ ب ر في ن ا ح ي ة قال ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة تفور ص ل ا ة المفرد بسبعين وعشرين د ر ج ة نحن لو نظرنا في دنيانا إ ن س ا ن عنده ج ض ا ع ة يبيعها وإذا قيل له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 ر س و ل ه صلى الله عليه وسلم قال لك أ ن هذه ا ل ص ل ا ة إ ن أ د ي ت ه ا في البيت إ ذ ا قبلت فهي ب ص ل ا ة و ا ح د إ ذ ا جئت للمسجد فتضاعف لك سبع ا الدنيا ن في هذه ح وعشرين ت التي تكون ق ل لماذا يحرص في صحيفته ويجدها هذه في قبره حينما يقدم على الله عز وجل إ ذ ن علينا أ ن نحرص على أ د ا ء هذه ا ل ص ل ا ة ج م ا ع ة لننال هذا ا ل أ ج ر العظيم و ل ن س ج ن ب الوعيد و ا ل ص ل ا ة حينما نجد في بعض الكتب ا ل ف ق ه ي ة يقولون ص ل ا ة الجماعه ة السنة ليس المنصود ليس ب السنه ا ة السنة التي تقابل ت غير ي بمعنى أنك أ إن د ا تثاب عليها وإن لم تؤديها لا تعاقب عليها لا لم وإن ص ل ا ة ا ل جماع ة س ن ة كما قال ع ب د ا لهب ل ن م س ع و د من سنن الهدي يعني من سنن الهدي أ ي من هدي نبيكم ولو ت ر ك ت م س ن ة نبيكم ل و ل ل ت م و ل ه ذ ا ر س و ل ولحد صلاه سلام هم بالجماع ة ا ل ذ ي ن ي ت خ ل ب و ن عن ص ل ا ة الجماع ة أن ي ح ر ق ع ل ي هم بوتهم ي لو لولا ما في ه ا من ان ل يشاءوا ل ذ ر ي ة فهل ي ه م بشيء س ن ة ي ح ر ق على ا ل ن ا س بوتهم ي ح ا شوكاله و ل ه ذ ا قا ل لقد هممت أ ن آ م ر ج م ا ع ة أ ن ي أ ت و ا بحزم من حطب و آ م ر ا ل رجل أ ن يصلي بالناس ثم أ خ ا ل ف إ ل ى رجال ا لا يشهدون ا ل ج م ا ع ة ف أ ح ر ك عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذريه لان النساء ما تجب عليه م ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة و ا ل أ ط ف ا ل لا تجب عليهم إ ذ ن ما هم بهذا إ ل ا ل أ م ر واجب فيجب على المسلم أ ن يجعل هذه ا ل ص ل ا ة و ا ج ب ة من التي يجب عليه ان يؤديها حيث ينادى بها في ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة هذه ا ل ص ل ا ة التي هي ركن من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م رسول الله صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر أ ن ه ا هي العهد و أ ن ه ا هي ا ل ف ا ر ق ة بين المسلم والمشرك أ و الكافر كما في صحيح مسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم ا ل ص ل ا ة فمن تركها فقد كفر أ و أ ش ر ك إ ذ ا ترك و الصلاه كفر أ م ا التهاون في أ د ا ئ ه ا فعليه ذلك العقاب وموسى عليه السلام لقد صدق ونصح حينما طلب التخفيف عن هذه ا ل أ م ة فهي ا ل آ ن خمس صلوات كيف لو كانت خمسين الخمسه ا ل آ ن ما أ د ي ت على وجهها ولهذا من شفقه الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ورحمته بهذه ا ل أ م ة حينما صلى ص ل ا ة التراويح في رمضان صلى الليله ا ل أ و ل ى و ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة فكثر الناس ل أ ن ه م يحبون الخير البعيدين اللي كان لهم مساجد ب ع ي د ة حينما بلغهم أ ن الرسول يصلي في رمضان ج م ا ع ة حذروا لنصلاه الليله ا ل أ و ل ى ما كان عند الناس خبر انتشر الخبر ا ل ل ي ل ة ا ل ث ا ن ي ة ا م ت ل ى المسجد ا ل ل ي ل ة ا ل ث ا ل ث ة ضاق المسجد بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته في بيته وبيتهم ولاصق في المسجد يشاهد الناس فلم يخرج إ ل ي ه م جلسوا طويلا و ا ل ص ح ا ب ة لا يدقون الباب على رسول الله صلى الله عليه و سلم مؤدبون لا يرفع ناس صلاه م فوق ص و ت النبي بل بقوا ف ت ر ة ط و ي ل ة من الليل فلما لم يخرج صلوا وتفرقوا ثم ص ل ا ة الفجر حضروا جميعا يعرفون أ ن فيه شيء فلما جاءوا ل ص ل ا ة الصبح و خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم ص ل بهم قال لهم لقد ر أ ي ت صنيعكم ا ل ب ا ر ح ة يعني يخبرهم أ ن ا لست بنائم أ ن ا كنت أ ش ا ه د ك م لقد ر أ ي ت صنيعكم ا ل ب ا ر ح ة ولكني خشيت أ ن تفرض عليكم فلم تستطيعوا لو فرضت ص ل ا ة التراويح ما يستطيع ان يقوم بها ل أ ن الناس ما اعدوا هذه ا ل ص ل ا ة فرسول الله صلى الله عليه وسلم لشفقته ورحمته بهذه ا ل أ م ة لقد جاءكم رسول من أ ن ف س ك م عزيز عليه ما عنتم د حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لرحمته بهذه ا ل أ م ة صلى الله عليه وسلم لم يخرج يستمر في ص ل ا ة التراويح ل أ ن ه إ ذ ا استمر يخشى أ ن ينزل الوحي ويفرض هذه ا ل ص ل ا ة على المسلمين فلن يستطيع أ ن يقوموا بها ولهذا لما كان في عهد عمرو الخطاب رضي الله عنه أ ع ا د الناس ل ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة لماذا ل أ ن ه أ م ن ن ز و ل الوحي لن تهرب بل هي س ن ة و ب ق ت س ن ة فكونهم يصلونها ج م ا ع ة في عهد عمر بن الخطاب ومن بعده ومن الوحي ما يزل ن الوحي يقول خ حرص هذا صارت عليكم ف ر ي ض ة ل أ ن الوحي ما ينزل إ ل ا على رسله ل صلى الله عليه وسلم إ ذ ن هذه ا ل ص ل ا ة يجب على المسلم أ ن يؤديها ولا يتهاون فيها ونصيحه ل إ خ و ا ن الحجاج وهم ا ل آ ن زوار إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن قبل الحج يتهاون في ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة ل أ ن الذين جاءوا كلهم يصلون بحمد الله يعني الذي جاء للبيت يؤدي هذه الفريضه ة والركن الخامس م ع ن ا إ ن شاء الله انه محافظ على ا ل أ ر ك ا ن التي قبل ذلك لكن إ ذ ا كانت هذه ا ل ص ل ا ة لا يؤديها ج م ا ع ة فمن شروط ا ل ت و ب ة من شروط الحج المبرور من علامات قبول الحج المبرور الذي ليس له جزاء الى ا ل ج ن ة أ ن ا ل إ ن س ا ن لما يرجع يغير من حالته التي كان عليها فاذا كان يغش الناس إ ذ ا كان يعتدي على الناس إ ذ ا كان يتعامل بالربا إ ذ ا كان يتعامل ب ا ل أ م و ر التي لا تصلح وهو يعرفها م ع ن ا إ ذ ا رجع وترك ا ل م ع ا م ل ة بالربا والربا الذي بالفائدة كما تعرفون، والربا يسمى تعرفون حرام بنص الكتاب و ا ل س ن ة و إ ج م ا ع ا ل أ م ة و إ ذ ا ترك الربا الذي كان يتعامل به وحافظ على ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة التي كان يتهاون فيها و ترك الغش إ ذ ا كان يحدث منه في البيع والشراء مع ا ل آ خ ر ي ن يغشهم إ ذ ا كان يقاطع جيرانه لا يصلهم إ ذ ا كان أ خ ل ا ق ه ماهي ص ا ل ح ة مع الناس ا ل آ خ ر ي ن تكون فيه ش ر ا س ة دائما و خصام إ ذ ا رجع و تغير حاله و أ ص ب ح سلوكه حسن م ع ا م ل ت ه ح س ن ة محافظ على الصلوات يتجنب المعاملات المشبوهة المعاملات فهذا دليل على أ ن هذا صار حجا مبرورا والحج المبرور المقبول وجل جزاء إلا الجنة إذن الحج المقبول عند الله عز وجل ليس له جزاء إلا الجنة من علامات قبوله أن الإنسان تتغير أحواله الحال الذي كان عليها لما يرجع تغير ذلك الحال、كله. فهذا دليل على أن الرجل هذا إن شاء ليس له ليس له قبوله ذلك كله دليل على من تتغير يرجع تغير سألك الله عز إذن إن عند أن أن المسلك ومن شروط ا ل ت و ب ة والحج حينما ياتي الانسان تائب إ ل ى الله عز وجل وهارب إ ل ى الله من ذنوبه التي ارتكبها فمن شروط ا ل ت و ب ة ا ل إ ق ل ا ع عن ا ل م ع ص ي ة والندم على ما كان يعمله ويعادل حقوق الناس إ ذ ا كان ظلمهم و ق خ ذ اموالهم ل أ ن حقوق الناس الله عز وجل لا يظلم احد لاحد أ م ا حقوقه ا له فالله عز وجل يعفو, عنه. يعفو عنك لكن أ ن ت ظلمت هذا الظلم هذا الذي ارتكبته في حق أ خ ي ك المسلم سواء أ خ ذ ت ماله أ و اقتطعت شبرا من أ ر ض ه أ و اعتديت عليه هذا الله عز وجل لا يغفره حتى صاحب الحق هذا يسمح عنك ف إ ذ ا ي سمح عنك أ و أ ع ط ي ت ه حقه في هذه الدنيا خلاص ما بقي شيء و لهذا يوم ا ل ق ي ا م ة تكون ا ل م ق ا ص ة بالحسنات والسيئات ف إ ذ ا انتقل ا ل ن س ا ن من هذه الدنيا ل ل آ خ ر ة وجاء الحساب يوم ا ل ق ي ا م ة ونحن نؤمن باليوم ا ل آ خ ر الذي فيه الحساب إ ذ ا كانت هناك مظالم بين الناس الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال من كانت عليه م ظ ل م ة من كانت يعني اعتدى على اخيه ب م ظ ل م ة فعليه أ ن يتحلل منه في هذه الدنيا قبل أ ن ي أ ت ي اليوم الذي لا درهم فيه ولا دينار ا ل آ ن في دراهم و دنانير م و ج و د ة لكن لما تطلع من هذه الدنيا لو كنت من أ ص ح ا ب رؤوس ا ل أ م و ا ل هل تطلع بشيء ل ل آ خ ر ة ما تطلع ل ن ا بالثوب لو أ ع ط و ك أ و ل ا د ك ثوب طيب يعني كفن كامل طيب ه ذ ا ز ي ن فهذا الذي تطلع به يوم ا ل ق ي ا م ة يبعث ما عليك شيء والناس يبعثون حفاه عراه غرلا ما يكسون إ ل ا بعد ذلك إ ذ ن الحساب يكون و ا ل م ق ا ص ة بين الناس ب ا ل ح س ن ة والسيئات و ر س و ل عليه الصلاه والسلام قال ل أ ص ح ا ب ه وهو يذكرهم ا ل أ م ث ل ة ا ل م ح س و س ة التي يدركون معناها قالهم يوما أ ت ع ل م و ن من المفلس من المفلس مثلما نقول ا ل آ ن من هو الفقير التعبان الذي لا شيء عنده من ما أمال المفلس والسلام لأنهم هنا الدنيا نعبر نقول إنسان ما عنده لا رصيد ولا عنده عقارات ولا عنده عنده هذا هو المفلس؟ هذا هو عليه لا ولا عقارات ولا الذي لا النساء الصلاة والسلام قال لا لأنهم هم قالوا في رصيد شيء لكن قالوا المفلس من لا درهم له ولا دينار يعني المفلس الفقير هذا العرف الموجود عند الناس فقال لهم لا ليس هذا هو المفلس المفلس التي ي أ ت ي ه م ا ل ق ي ا م ة ب أ ع م ا ل من الخير مثل الجبال حسنات كرات ء ق ر آ ن حج عمره صدقات جهاد في سبيل الله ي أ ت ي بهذه الحسنات الكثيره ولكن ي أ ت ي مع هذا وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم ا هذا و أ خ ذ مال هذا ي عنده ي ع ن أ ي ض ا مظالم ك ث ي ر ة فتاه ا ل م ق ا ص ة الناس يطالبون بحقوقهم ويوم ا ل ق ي ا م ة ما حد يسمح ل أ ح د يوم يفر المرء من أ خ ي ه و أ م ه و أ ب ي ه وصاحبته وبنيه ل كل مريء منهم ي واحد م إذن شأنه يغنيه كل و يقول نفسي نفسي أ ن ت في هذه الدنيا تفدي اباك و أ م ك و ولدك و زوجتك بنفسك لو ت أ ت ي الطائرات والقنابل والمدافع والجيوش تبغو متى تتقدم أ م ا م ه ا لكن يوم القيامه لا. هذا لا يمكن مما يدلك على أ ن ذلك اليوم يوم ا ل مهول يوم يفر المرء من أ خ ي ه التي تدافع عنه في هذه الدنيا و أ م ه و أ ب ي ه ا ل عليك ذ ي ن حنوا و ر ب و الطفل ا ل ذ ي أنت تقدم نفسك تقدم يعني فداء له يوم القيامه ة و يفر منك وان تتفر منه اذن هؤلاء الناس الذين ظلمتهم كل واحد ي أ ت ي يطالب بحقه يقول رسول الله ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ما في ل د ي ر ه م ولا دينار يؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته تلك الحسنات ا ل ك ث ي ر ة التي جاء بها كلها تفنى ويبقى ن ا س يطالبون بحقوقهم من أين يدفع الآن الحسنات يدفع كلها راحت مثل ا و ا ح د في الدنيا يعمل ت ي ا ر ة ي أ خ ذ حقوق الناس ويعمل بها ت ي ا ر ة ثم ي أ ت ي الوقت وهو مفلس ف ي أ ت و ن ه ل الديون ف ي أ خ ذ و ن هذه ا ل أ م و ا ل يحجرون عليه و ي و ز ع هذه ا ل أ م و ا ل بين أ ص ح ا ب ه ا ولم يستكفوا بذلك ولم تكفهم ف ي أ خ ذ و ن ويدخلون السجن لكن السجن الدنيا يختلف عن س ج ن ه عن ا ل آ خ ر ة ذاك الرجل كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام لم يبق عنده شيء فيؤخذ من سيئاتهم وتطرح على ظهره فيلقى في النار هذا هو المفلس يوم القيامه ة إذن التائب ل ل عز وجل هو في هذه في اذا ل د ن ي ا إ كنت ظلمت أ خ ا ك باخذ مال أ و عقار أ و أ ي شيء ظلمته به أ و ا ع ت د ت عليه في عرضه فتتحلل منه في هذه الدنيا قبل أ ن ي أ ت ي ذلك اليوم الذي لا دغم فيه ولا دينار إذن ع م ا ر ة المساجد بعد ا ل إ ي م ا ن بالله واليوم ا ل آ خ ر إ ق ا م ا ل ص ل ا ة و ا ل ص ل ا ة كما قلنا الركن ا ل أ س ا س ي في ح ي ا ة المسلم من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع كما قال ر س و ل صلى الله عليه وسلم من ضيع ا ل ص ل ا ة ما يمكن أ ن يصوم في الغالب يترك ا ل ص ل ا ة خلاص يترك الصوم كيف يجلس يعني يوم كامل لا ي أ ك ل ولا يشرب ولا يمارس شهواته وهو لا يصلي إ ذ ا الذي لا يصلي ما يمكن أ ن يترك أ ن ي ق و م بهذه ا ل أ ع م ا ل ا ل أ خ ر ى و آ ت ا ل ز ك ا ة ا ل ز ك ا ة هي الركن الذي فرضه الله عز وجل على عباده وفرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته وهو من ا ل أ م و ر ا ل ا ج ت م ا ع ي ة التي فيها التعاون والترابط بين المسلمين والمسلمون لو يخرجون ز ك ا ة ه م ك ا م ل ة والاخذون لا يمد يده إ ل ي ه ا إ ل ا المحتاج لما بقي في المجتمع فقير يحتاج أ ب د ا هذا شيء معروف ا ل آ ن نعرف كثير من الناس عندهم الملايين مئات الملايين لو يخرجون ز ك ا ة ه ا ك ا م ل ة ل أ غ ن و ا ا ل ح ا ر ة التي م و و ج د ة ا ل يسكنون فيها الحارة الموجودة أمامه عندهم لو كان فيها م ئ ة شخص أ و أ ك ث ر من ذلك هذه ا ل ز ك ا ة تكفيهم لحول كامل لكن هم لا يخرجونها ك ا م ل ة يبخلون بها و أ ي ض ا الذين ي أ خ ذ و ن ت ي د ج م ا ع ة لا يستحقون ا ل ز ك ا ة ف ي أ خ ذ و ن ل أ ن ا ل ز ك ا ة لا تكون للقوي الذي يستطيع يشتغل و إ ن م ا تكون ل ل إ ن س ا ن الفقير العاجز الذي لا يستطيع أ م ا الذي يستطيع يشتغل يؤمن له عمل ولا يستحق أ ن ي أ خ ذ من ا ل ز ك ا ة شيئا إ ذ ن ا ل ز ك ا ة هذه فرضت وقال ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم ل م ع ا د حين بعثه إ ل ى اليمن إ ن ك تاتي قوما من أ ه ل الكتاب فليكن أ و ل ما تدعو اليه شاهدوا ن لا إ ل ه إ ل ا الله و هذا هو ا ل أ ص ل ا ل إ ي م ا ن بالله و اليوم ا ل آ خ ر شاهدوا ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن ي رسول الله ف إ ذ ا قبلوا ذلك فاعلمهم أ ن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم و ا ل ل ي ل ة ف إ ذ ا أ د و ا ذلك أ ع ل م ه م أ ن الله افترض عليهم ص د ق ة ت ؤ خ ذ ب ا ل أ غ ن ي ا ء ف ت ر د على ف ق ر ا ء ه م